بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ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 قوتلَ كيفيف قد ثم نظر ثم بسا ووبسر ثم أد بر وستكبر.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 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ لَستيق الذي نَوطُ الكِتابَ وَيَزداد الذيينَ آممَنُ إمَانَو وَلَا يَيعتابَ الذي نَأوطُ الكِتابَ وَمُؤمنِنونَ وَلقُول الذينَ فِي قُنوبَِّا رَض وَلَقول الذيينَ فِي قُنوبِما رَضُون وَكَافِعون مذا أَرَاد الله بِهذاَ مَثَلَ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 فِي الْجَنَّةِ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَ اليَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَصْرٍ بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره